قالوا لما قال الله وإنه قسم لو تعلمون عظيم فأهل التفسير الأول يقولون لمّا اكتشفناه من مواقع النجوم السحيقة والبعيدة والسنين الضوئية وأما الأولون فيقولون إن الله قال فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أن الله جل وعلا أقسم بالقرآن على القرآن أقسم بالقرآن على القرآن فلهذا قال الله جل وعلا وإنه لقسم لوت علمون عظيم ثم جاء جواب القسم إنه لقرآن كريم ما معنى لفظ كريم الذي جاء صفة للقرآن هنا كريم هنا بمعنى لا يخلق أي القرآن ولا يبلاء مع كثرة الرد مع كثرة الترداد مع كثرة القراءة منذ أن أنزل القرآن على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم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 وأرطى فصاحة وأبلغ بلاغة وأعظم تأثيرا في القلوب.